Aguhulullahi min al-Shaytan al-Rajim. Baitanu fi khabirun, fala salataynaum yoomaydhuun, walla yatsaanun. Fala salataynaum yoomaydhuun, walla walla yatsaanun. نَوَازِينُم فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأولئك, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ نخسرو أفسغم فأولئك الذين خسروا أفسغم في جهنم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار قال هون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكونات باتكذبن قالوا مننا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكلنا قوما ضال Rabbana, kita telah menang atas kesulitan kita, dan kita telah menjadi orang yang berilmu. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ طَالَ فِيهَا طَالَ أَخْسَأُ فِيهَا طَالَ أَخْسَأُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ يكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فتخذتمهم سخريا حتى حتى سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إن دان زيتهم اليوم بما صدر من صدر ان انظم ان نظم الفائذ قدمت لكم هذه التلاوه من موقع tvquran.com